الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في قصة من قصة الكتاب العزيز وإذ أوحيت إلى الحواليين أن آمنوا به وبرسوله. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون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 وهي من من الله به على عبده ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولها فانزلها الله آية باهرة وحجة قاطعه وذكر بعض الأئمة أن قصة المائده ليست موجودة في الانجيل وأن النصارى لم يعرفوها إلا من المسلمين والله أعلم وقوله واذ اوحيت الى الحواريين اي الهمتهم او اوحيت اليهم على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام قالوا امنا واشهد باننا مسلمون ما هو الاسلام هذا وما معنى قول الله سبحانه وتعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وما معنى قول الله سبحانه وتعالى يحقو بها النبيون الذين أسلموا وما معنى قول بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وما معنى قول إبراهيم قول الله عن إبراهيم قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وما معنى قول يعقوب لبنيه يا بنيا إن الله صفل لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون إذا كان هذا كله هو الإسلام فما هو الفرق بينه وبين ديننا إذن وعندنا الآن قول الله تعالى وإذا وحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسوله قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون ذكر العلماء رحمهم الله شيخ الإسلام الزينية الفرق بين الإسلام العام والإسلام الخاص فقال إن الإسلام العام يتضمن الإسلام لله وحده فمن استسلم لله ولغير الله كان مشركا ومن لم يستسلم لله كان مستخبرا والإسلام له وحده هو عبادته وحده لا شريك له وطاعته وحده لا شريك له هذا الإسلام العام هذا الإسلام هو دين جميع الرسل بهذا المعنى دين جميع الرسل يعني كلهم متفقون على الإسلام بهذا المعنى الإسلام لله وحده دين الأنبياء جميعا هو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ولكن تتنوع شرائع الأنبياء وتختلف الأحكام الشرعية أو الفقهيه فيها وإن كان دينهم في الأطل واحدا وهو التوحيد وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء انهم اخوان إخوان على قال انا معاشر الأنبياء ديننا واحد والانبياء إخوة لعلاة وأنا اولى الناس لابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي فما معنى إخوة لعلاة العلاة في اللغة أبناء الرجل الواحد من نساء شتى فإذا كان هناك رجل واحد تزوج عدة زوجات وانجب من كل زوجه اولادا فان هؤلاء الاولاد يكونون اخوه علاه ليسوا اخوه اشقاء من اب وام واحده لكن من اب واحد وامهات مختلفة فيقال هؤلاء اخوه لعلاه هناك اخوه لاب واخوه لام إخوة اشقاء الاخوه لاب اخوه لعلاه فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الانبياء بإخوة العلاس من جهة أن الأب واحد والأمهات مختلفات كأن الدين واحد العقيدة واحدة التوحيد نفسه لكن الأحكام تختلف فإذا لو قال واحد ما هو الفرق بين الإسلام الذي نحن عليه دين هذه الامه الإسلام وبين الإسلام الذي هو دين موسى وعيسى ويعقوب وأبناء يعقوب ما هو الفرق فيقال الدين بمعناه العام في التوحيد هذا والدين بمعناه الخاص الدين الخاص الإسلام العام والإسلام الخاص الإسلام العام اسلام جميع الانبياء الإسلام الخاص هو هذا الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين أمته آخر الأمم آخر الأمم ولذلك لو فيه الموحدون قبلنا هل هم مسلمون فيقال بمعنى الإسلام العام نعم والإسلام الخاص هو دين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا هو الفرق إذن بين الإسلام العام والإسلام الخاص إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء الحواريون هم الانصار كل من ناصر النبي فهو حواري له ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في معركة الأحزاب قال من يأتيني بخبر القوم فقال الزبير أنا ثم قال من يأتيني بخبر القوم فقال الزبير انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواريا وحواري صغير رواه البخاري ومسلم كل نبي له صحابه كل نبي كان له اصحاب يقلون ويكترون منهم الحواريون الذين كانوا مع عيسى قالوا لعيسى هل يستطيع ربك وفي قراءه هل تستطيع ربك تستطيع أنت أن تطلب من ربك أو تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء المائده المائدة الطاولة والخوان الذي عليه الطعام ما يسمى مائدة بدون الطاولة بدون أكل ما تسمى مائدة في اللغة في رأيك قال هات المائدة ما عليها شيء يقال هذا غلط في اللغة غلط المائدة الخوان أو الطاولة التي عليها الطعام بدون طعام لا تسمى مائنا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائده من السماء هنا اختلف العلماء هل كان الحواريون يشكون في قدرة الله وما معنى السؤال هل يستطيع ربك هل يستطيع كلمة هل يستطيع تدل على أنهم يشكون او أنهم أرادوا أن يرتقوا بإيمانهم كما قلنا في قصة الرجل الذي مر على قرية إبراهيم عليه السلام والرجل الذي مر على قرية قلنا الراجح أنه كان كافرا ولما اراه الله الآيات في نفسه وحماره وطعامه أسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله هذا ليس منهم عن شك في قدرة الله واستطاعته على ذلك وإنما ذلك من باب العرض والأدب هل يستطيع ربك ويؤيده فران هل تستطيع ربك هل تستطيع سؤال ربك وذهب أخرون من علماء إلى كانوا شاكين في قدرته واختار هذا القول إمام المفسرين ابن جريل رحمه الله وايده بقوله وإذ أوحيتوا إلى الحواليين أن امنوا بي وبرسولي آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد لأننا مسلمون فرى ابن جريل رحمه الله ان هؤلاء خاضط قلوبهم شك ومرض وانهم سألوا ذلك اختبارا وأن الله كره سؤالهم وأمرهم بتجيز الإيمان والتطبيق بعيسى عليه السلام وقال يعني من, من من أسباب التي قالوا ان الحواريين شكوا فعلا ان عيسى استعظم السؤال وقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فقال قوله اتقوا الله يعني لا تسالوا هذا السؤال عسى ان يكون فتنه لكم ان كنتم مؤمنين لأن المؤمن يحمله ايمانه على ملازمه التقوى والانحياز لأمر الله ولا يقترح الايات لا يقترح آيات معجزات لأنه لا يدري ماذا سيكون بعدها فذكر الحواريون أنهم طلبوها لأربع فوائد لأربع فوائد وأربع اسباب قالوا نريد أن نأكل منها لحاجتنا للطعام وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها من السماء ويرتقي إيماننا كما قال إبراهيم أولم سؤلم قال بلا ولكن يطمئن قلبي كما قال عن إبراهيم أولا سؤلم قال بلى ولكن يطمئن قلبي والثالث ونعلم أن قد صدقتنا فيما جئت به ونكون عليها من الشاهدين نشهد بأنها آية ومعجزة من الله تدل على صدقك يا عيسى وأنك نبي من عند الله حقا فيكون في ذلك مطرح لمن بعدنا عندما تأتي هذه المعجزة لك يا عيسى ابن مريم فأجابهم عيسى إلى طلبهم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا نتخذ يوم نزول الماء بعيدا نعظمه نحن ومن بعدنا وايه منك طبعا لما جاء دين الاسلام نفخ الاديان ونفخ دين عيسى ونفخ الاعناد وما بقي الا هذان ما بقي الا هذان العيدان قال والرزقنا نتخذه تكون لنا عيد لاولنا واخرنا وايه منك معجزة ودليل على قدرتك وارزقنا من عندك هنيئا بلا كلف ولا تعب وانت خير الرازقين فسالها عيسى ليكون نزولها لهاتين المصلحتين مصلحه الدين تكون ايه معجزة راقيه ومصلحه الدنيا بأن تكون رزقا قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني أعذبه عذابا لا أعذبه احدا من العالمين لأنه كفر بعدما رأى الآية دموه المعجزة وهذا الكفر يكون عظيما عند الله ولذلك جاء عن عبد الله بن عمر انه قال ان اشد الناس عذابا يوم القيامه ثلاثه المنافقون ومن كفر من اصحاب المائده وفرعون وقال فرعون وقد اختلف المفسرون في الطعام الذي كان على المائده التي نزلت من السماء هل هو من طعام اهل الجنه او هو من طعام اهل الدنيا هل هو سمك وخبز او ماذا او من ثمار الجنه لكن هذا الاختلاف لا يضر وليس من ورائه طائل ولا ينفع العلم به ولا يضر الزهل به لأن المهم الإقرار بان الماء إذا نزلت من السماء وعليها طعام كما هو ظاهر التنزيل ثم إذا العلماء اختلفوا هل نزلت أو لا فقال بعضهم مثل المجاهد والحسن إنها لم تنزل وثبت ذلك عنهما وأنه لما قيل الحواريين فمن يكفر من بعده او فان يكثر بعده منكم فاني واعذبه عذابا لا العظيم واحنا على بينه قالوا لنا لا حاجه لنا فيها وقال بعض هؤلاء ان خبر هذه المائده غير معروف عند المطار لكن جمهور المفسرين قالوا ان المائده نزلت واختاره من جرير ومن كثير والقرطبي وغيرهم من علماء وذكروا اثار عن السلف انها نزلت فعلا نزلت على بني اسرائيل أيام عيسى وقالوا هذا ظاهر القرآن العزيز قال الله إني منزلها عليكم إذا ستنزل نزل وأما عدم ورود القصة في الإنجيل قالوا الإنجيل أصلا محرف ويحتمل أنهم تناقلوا خبر المائده جيلا عن جيل بدون ما يذكر في الإنجيل ويدل على هذا قوله ونكون عليها من الشاهدين نحن نشهد ونخبر نشهد الهائله ونخبر الآخرين ويحتمل أن تكون في الانجيل وكان من الاشياء التي حرفت حذفت ومن الذين قالوا إن نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوح مما ذكروا به نسوا حوظاً مما ذكروا لقد كانت هذه القصه أيضاً فيها نيزة لصحاب نبينا إذا ما قرنا أصحاب نبيين بهؤلاء فإنهم لم يكونوا يطلبون الآيات المعجزات يعني سألوا آيات معجزات لكن أصحاب نبيين صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسألون ذلك لإيمان قلوبهم واطمئنان نفوسهم وتصديقهم لنبيهم فلا يحتاجون إلى آيات وقد روى الإمام أحمد عن بن عباس قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصحى ذهبا ونؤمن بك قال وتفعلون لكن طبعا هؤلاء الكفار قالوا نعم فدعا فأتاه زبريب فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفى ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم باب التوبه والرحمة قال بل باب التوبه والرحمة كذلك يظهر أدب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم معه أنه ما كان يقولون يا محمد أو يا محمد بن عبد الله وانما كانوا ينادونه يا نبي الله يا رسول الله اما اصحاب عيسى اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم باسمه المجرد وقد ادب الله اصحاب نبينا فقال لهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تقولوا يا محمد باسمه مثل ما تنادون اي واحد منكم قولوا يا نبي الله يا رسول الله هؤلاء الحواريون كان لهم مع عيسى عليه السلام قصة كان لهم قصة وهذه القصة روى جاءت عن ابن عباس بإسناد صحيح لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج عيسى على أصحابه وفي البيت اثني عشر رجلا من الحواليين يعني فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال إن منكم من يكفر بي اثني عشرة مرة اثني عشر مرة ثم قال أيكم يلقى عليه سبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي فقام شاب من أحدثهم سنا فقال أنا فقال له اجلس ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا فقال جلد، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا فقال أنت هو ذاك فأنسي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. إذا اغتفل عيسى واخبر اصحابه الذين معه ان منهم من سيكفر به وطلب واحدا منهم يلقى عليه شبه عيسى وكان المتطوع لهذا واحد من شاب صغير السن اصغرهم سنا ثلاث مرات حتى عينه عيسى والقي شبه عيسى على هذا الشاب ثم إن الله عز وجل رفع عيسى من فتحة السقف روزنه في البيت إلى السماء وجاء الطلب من اليهود الطلب من اليهود يفسر قصة أخرى أن اليهود آذوا عيسى عليه السلام بكل ممكن حتى جعل لا يساكنهم في بلد وينتقل هو وأمه حتى أن اليهود سعوا إلى ملك مشرك في ذلك الزمان وشوا بعيسى وافتروا عليه حتى أن ذلك الملك قال لنائبه خذه واطلبه وضع الشوك على رأسه فبدأ البحث هم اليهود مع هذا النائب يبحثون عن عيسى وعيسى كان في المنزل مع 12 رجلا من أصحابه قيل كان ذلك يوم الجمعة بعد العصر فحاصروهم في البيت فقال عيسى لمن معه أيكم يلقى عليه شره وهو رفيقي في الجنة فقال ذلك الشاب أنا ثلاث مرات وفتحت روزنا في سقف الباب أو البيت فاخذ عيسى عليه السلام إلى السماء وتكملت القصة من رواية ابن عباس فأخذ الشبيه فقتلوه دخل اليهود ومعهم هذا النائب أو هذا الجنود جنود الملك واخذوا عيسى الذي يظنونه الذي يظنونه عيسى وصلبوا قتلوه ثم طلبوا ربطوه على الصليب فكسر به بعضهم اثني عشر مرة بعد أن آمن به وافترقوا ثلاث فرق. فقال الطائفه كان الله فينا ما شاء ثم صعد الى السماء وهؤلاء اليعقوبيه هؤلاء اكثر النصارى اكثر فرقه في النصارى اليعقوبيه الذين يقولون ان الله كان بنفسه في الارض ثم صعد الى السماء وقالت فرقه هو ابن الله كان فينا ما شاء ثم رفعه اليه وقال الفرقه كان عبد الله ورسوله ثم رفعه لي فتظاهرت الطائفتان الكافرتان على الطائفه المسلمه الموحده فقتلوها حتى لم يعد من المؤمنين بدعوه عيسى والتوحيد الا قله قليله جدا من الناس فلم يزل الإسلام صامتا يعني دين التوحيد حتى بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إذن الذي حصل بعد عيسى لما ألقي الشبه على ذاك الشاب وأخذ وقتل وقالت اليهود نحن قتلنا عيسى وطلبناه وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبها لهم ألقي الشبه على شخص آخر فأخذ وقتل وأما عيسى فقد رفعه الله إليه وسينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا في ناس من أهل الكتاب سيؤمن بعيسى قبل أن يموت عيسى فعيسى ما مات متى سيؤمنون به بعد ما ينزل فعند نزول عيسى سيحكم الأرض الإسلام ولا يقبل الجزية إسلام ولا القتل إسلام أو السيف ما في الجزية فعند ذلك كل النصارى الموجودين الآن واليهود ما عندهم خيار إما الإسلام وإما القتل ولذلك يأتي وقت عن الأرض كلها كلها كل أهل الأرض مسلمون ما في أحد من الذي الذي يظهر الكفره يكتن ويكتن الصليب ويذبح الخنزير، فلا يبقى في الأرض ولا صليب ولا يبقى في الأرض ولا خنجير ولا يعبد إلا الله خلص. كل الأرض الله يعبد الله في الأرض. وعند ذلك توضع الجزية اصلا ما في احد منه الجزية ويهلك المسيح الدجال في زمن المسيح عيسى بن مريم واذا صارت الارض كلها اسلام ما في شرك ولا كفر زالت كل الاضرار والشرور والعداوات حلت البركة والخير والرزق المحير فترفع الأسود مع الابل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصديان بالحياه الصديان يلعبون بيش بالحياة مو الآن فيمكز عيسى في الأرض أربعين سنة حتى يتوفى ويصلي عليه المسلمون إذا عيسى عليه السلام لم يمت بعد موجود في السماء وقد قابله نبينا صلى الله عليه وسلم متى قابله في المعراج في أي سماء في السماء الثانية قابله نبينا عليه الصلاه والسلام وبناء على ذلك قال بعض ان عيسى ينطبق عليه عليه الصحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وسيموت على ذلك وبناء عليه يكون الذين يلقوا عيسى من التابعين من التابعين بالنسبه لهذه الامه لكنهم يكونون اصحاب لعيسى عليه السلام فسيقاتل مع عيسى اصحاب صحابه صحابه في في جيل يعني سياتي جيل في الارض خير عظيم جدا جدا الذين يقاتلون مع عيسى هؤلاء الناس يعني من اهل الايمان والجيل صحابه نبي أليس سيلقوا نبيا ويصحبوه ويقاتلوا مع صحابة ويكونون بالنسبة لنبينا من التابعين لأنهم لقوا صحابيا نبيا وإذا قالت واحد من هو النبي الصحابي فهو عيسى عليه السلام طبعا بالنسبة للنصار ظنوا أن نزوله ومجيئه مرة أخرى إنما يكون يوم القيامة فغلطوا في مجيئه الثاني كما غلطوا في مجيئه الأول حيث ظنوا أنه الله أو ابن الله اليهود انكروا مجيئه الأول وظنوا أنه غير مبشر به وصاروا ينتظرون غيره وإنما بعث إليهم أولا فكذبوه فجاء القرآن, فجاء القرآن بالحق من امره وانه باق حيا في السماء عليه السلام وانه سينزل الى الارض قبل يوم القيامه ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تغيرت اقوالهم وخرجوا عن الحق فاليهود ينتقصون عيسى ويرمونه بالعظائم والنصارى يكثرونه ويرفعونه فوق منزلته فالدعو له الروبية تعالى الله عن قولهم علوا كبيرة والنصارى لما لم يؤمنوا بنزوله قبل يوم القيامة لم ينفصلوا عن شبهة اليهود المأخوذة من نعت زمان المسيح المذكور في التوراه والمسلمون واليهود والنصارى يقول ابن تيمية متفقون على أن الأنبياء أنذرت من المسيح الدجال يعني هذا الخبر المسيح الدجال موجود عند اليهود والنصارى كما عند المسلمين ومتفقون اليهود والنصارى والمسلمون على أن مسيح الظلالة له آيات وعلى أن مسيح الهدى فيأتي أيضا كل ثلاثة متفقون أن مسيح الهدى فيأتي أيضا والنصارى متفقون على أنه عيسى واليهود تنكر ذلك مع إقرارهم أنه من ولد جاود قالوا لأنه تؤمن به الأمم كلها وإن فار يقولون إنه سيأتي يوم القيامة ليجزي الناس بأعمالهم أما المسلمون فيؤمنون بما أخبر فيه الأنبياء على وجهه دون تحريف ولا تبجيل ونزوله سيكون في آخر الزمان. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا اي في سيعاينه اصلا عندما ينزل عيسى لا يحل لكافر يجد ريح عيسى نفس عيسى الا مات مباشره و... وان ريحه ليوجد عند منتهى طرفه اقصى نظره سي... سيكون ريحه واصلا هناك فاذا اول ما ينزل عيسى عند المناره البيضاء وهي من اذن الجامع الاموي الان في دمشق موجودة عندما ينزل عيسى عند المناره البيضاء في دمشق كل الكفار في دائره نصف قطرها مدى نظر عيسى سيموتون مباشرة كلهم ثم بعد ذلك يبدأ الجهاد يبدأ مشوار عظيم في الجهاد في سبيل الله والله تعالى أعلم